الوصول الى العلم ممكن فيكون البيع بعد علمه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل رجل نام وقدميه موجه نحو الكعبة هل في ذلك شيء ليس في هذا شيء لا بأس بهذا لأن المسلم ما يظن به أنه يقصد لهانة للكعبة شرفها الله وإنما ينام ورجليه إلى الكعبة لا حرج أو يجلس وظهره إلى الكعبة لا حرج لا بأس بهذا يقول السائل هل يجوز للإنسان أن يعتمر على والديه المتوفين بعدما أدى العمر عن نفسه أما الاعتمار عن الوالدين فهذا حسن ومن البر بهما أن يأتي الرجل من بلده معتمرا عن والده أو معتمرا عن والدته فهذا حسن وأما إذا جاء معتمرا عن نفسه ثم أراد أن يكرر العمرة من التنعيم أو من غيره عن أبيه أو عن جده أو عن أمه فهذا ما يحسن لأن ليس هذا من هدي السلف وما كانوا إذا أتوا بعمرة خرجوا لعمرة أخرى وعلينا أن نتبع إذا أدى عمرته وسافر إلى المدينة أو سافر إلى الطائف أو جدة او اي بلد ثم اراد العودة الى مكة مرة اخرى نعم يعود اليها بعمرة ان شاء عن نفسه وان شاء عن غيره واما ان يكرر العمرة ووجاء لعمرة فيكرر عمرات متكررة فهذا ما يسوق. يقول السائل ما حكم التأمين في الشرع كتأمين السيارة مثلا بالنسبة للمؤمن والمؤتمن له والوسيط التأمين فيه جهالة وفيه غرر وعقد على شيء غير معلوم لأنه مثلا يتعاقد معه على أنه يتحمل الأضرار أو اتلاف السيارة قد يدفع له قسط قدره مائة ريال ثم تصاب السيارة بمصيبة ضربه شديده تقضي عليها أو تقضي على أكثر قيمتها فيغرم عشرة ألاف أو عشرين ألف أو مائة ألف أو أكثر من هذا وصاحب السيارة ما دفع الا مائة ريال او مائة ريال القسط وقد يكون العكس الرجل يدفع كل شهر مبلغ يدفع كل شهر مبلغ ويستر الله عليه وتسلم سيارته من المصائب ومن الضربات فيذهب ماله بالباطل بدون حق دفع اقساط متكرره وانتهت مده التامين وما حصل عليه شيء كل هذا من الجهاله والغرر والشريعه الاسلاميه تحرم الجهاله والغرر والغش والخداع واكل المال بالباطل ونحو ذلك كل هذه الامور محرمه لما يترتب عليها من الضرر على الطرفين او على احدهما يقول السائل رجل جامع زوجته ليالي رمضان فما حكم ذلك الجماع في ليالي, ليالي رمضان لا بأس بهذا لأن هذا حل وحل لكم يقول الله جل وعلا احل لكم ليلة الصيام رفثوا إلى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهم كان في صدر الإسلام أن المرأة إذا نام بعد غروب الشمس حرم عليه الأكل والشرب والجماع وسائر الأمور المفطرات إذا نام نوما قبل العشاء أو بعد العشاء حرم عليه فلطف الله جل وعلا بعباده وذلك أنه حصل من بعضهم من جاء يريد الإفطار فطلب من زوجته كان عندها فطور قالت ما عندي شيء وإنما أذهب ألتمس فذهبت تلتمس طعاما له وحصلت وجاءت فلما جاءت وجدته نايم بعد أذان المغرب بعد الغروب بنومها هذا حرم عليه الأكل والشرب وجميع الأمور فبات على جوع وعلى واستمر في صيامه انتضرر وتأثر تأثرا كبيرا وورد ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل على زوجته بعد العشاء فارادها فقالت اني نمت فما صدقها بانها نامت لانها اذا نامت ما جاز ان يقربها وهي الصيام فأنزل الله جل وعلا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل فجاء التخفيف بانه يباح للرجل الاكل والشرب والجماع وسائر المفطرات الحلال التي احلها الله من غروب الشمس الى طلوع الفجر فاذا طلع الفجر يمتنع فالرجل مثلا يجامع في الليل لا باس عليه يجامع في الليل وينام ثم يستيقظ وقد طلع الفجر مثلا وهو ما اغتسل لا باس عليه صيامه صحيح اذا استيقظ قبل الفجر مثلا بعشر دقائق وهو عليه اغتسال عليه جنابه فان اغتسل فاته السحور وان تسحر طلع عليه الفجر وهو جنب فماذا يسمع نقول يتسحر وطلوع الفجر عليه وهو جنب لا يؤثر عليه كما قالت عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها امهات المؤمنين كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلع عليه الفجر وهو جنب من أهله ثم يصوم يعني يكون اغتسالهم بعد طلوع الفجر عليه الصلاه والسلام يقول السائل شخص له ولدان فاشترى لولده الأول بيت بخمسين ألف بخمسين ألف ريال ثم مات الأب هل بيت الابن يدخل في التركه لحديث النعمان لا يجوز للأب أن يفضل بعض ولده على بعض فيما يبقى لا يفضل بعضهم على بعض فيما يبقى ان كان في حاجه الى السكن يشتري البيت له للاب ويسكن فيه الولد ويكون البيت ملك للاب ما يجوز له ان يعطيه الولد الا لسبب لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم وأراد الرجل أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على العطية قال لا تشهدني على جوه أما ما لم يكن مما يبقى كان يكون من النفقة فلا بأس ينفق على هذا في الشهر مثلا ألف ريال وعلى هذا خمسمائة ريال وعلى هذا مئة ريال وعلى هذا ثلاثين ريال مثلا كل على حسب حاجته وقدره الرضيع ما يحتاج إلى شيء الطالب في الجامعة يختلف عن الطالب في الابتدائي، الابن الكبير الذي له اولاد وليس له دخل يختلف عن الابن الصغير يعطى على قدره واولاده لكن ما يعطى شيء متمول يبقى وانما يسوى بينهم فهذا الاب الذي اعطى ان كان اعطى راطية فالعطية تنفذ لكنه يأثم فإذا أراد الابن الذي اعطي هذا أن يدخل هذا ضمن التركة فهذا خير له وتحري لسلامه ذمة أبيه من التفضيل وإلا لعطاه نفذ مستلمه وقبضه وسجله باسمه ينفذ لكن يكون الأب آثم في هذا إلا إن كان الوالد قصد ان البيت له واراد من الولد ان يسكن فيه فقط فيكون ضمن التركه والاحسن في مثل هذا التفاهم بين الورثه والاخوه وهم يعرفون غالبا قصد ابيهم يقول السائل ما حكم الإسلام في, في مصافحة المرأة الأجنبية لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية حتى ولو كان من وراء الثوب لأن هذه مصافحة ويمس يدها فتقول عائشة رضي الله عنها ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له ما يصافح النساء عليه الصلاة والسلام حتى عند البيعة كان يبايعهن كلاما يصافح الرجال عند البيعة عليه الصلاة والسلام ولا يصافح النساء ويجب على المسلم في مثل هذا ان يبين سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والحكم الشرعي ولا يقول العاده عندنا كذا او سلم اهل البلد انه يصافح مرااه الجيران وبنت العم وبنت الخال ونحو ذلك لا هذا ما يجوز لانها امراه اجنبيه فما يصافح الا من كانت من محارمه أمه وأخته وبنته وبنت ابنه وزوجة أبيه وزوجة أمه وزوجة ابنه وهكذا من محارمة نعم يقول ما حكم الإسلام في شرب الدخان الدخان خبيث من الخبائث ولا أحد يقول إنه طيب من الطيبات وهو عاقل والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه ربه جل وعلا في كتابه العزيز بقوله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فأشياء مثلا خبائث وجدت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مشمولة بهذه الآية وأشياء طيبات وجدت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حلال بهذه الآية لأن فيه كثير من النباتات الآن والفواكه والأشياء وجدت ما كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهي طيبة من الطيبات ومحلله بهذه الآية الكريمة وغيرها أشياء خبائث وجدت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت معروفة في حياة النبي مثل الدخان ما كان معروفه الخبر موجود الدخان ما كان موجود وهو خبيث من الخبائث فهو محرم بهذه الآية وغيرها من الآيات وخبثه وضرره عظيم ويعرف ضرره من ابتلي به وكثير من الناس يتضرر ضررا كبيرا إذا خاطب من يستعمل الدخان وإن لم يشربه ولا يعرفه لكن بمخاطبة صاحب الدخان يتأثر يصاب بالصداع والزكام والأمراض من مخاطبة هذا الرجل لما فيه من الرائحة الخبيثة، وهو حتى هو هو متضرر لكن هو قد لا يشعر بضرره، لكن غيره يشعر، وشربه للدخان يؤثر حتى على نسله والعياذ بالله على ذريته، يتأثرون ويخرجون مصابون بأمراض و. آفات تضرهم فعلى المسلم أن يتقي الله في نفسه ويتقي الله في إخوانه المسلمين الآن إذا صف بجوارك واحد يشرب الدخان تضررت وتعبت وضرر الدخان ورائحته وكراهته أشد من الكراث والبصل والثوم الذين أهل النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من البصل أو الكراث أو الثوم أن يدخل المسجد فعلى المسلم أن يتقي الله في نفسه ويتقيه في إخوانه المسلمين ويتخلص من هذا الداء الخبيث ويحاول التقليل منه تدريجيا حتى يتخلص منه واحسن وقت للتقلل منه وتركه مع الاستعانة بالله جل وعلا في شهر رمضان المبارك لان المسلم يصوم من طلوع الفجر الى غروب الشمس فحري به وقد صبر عن الدخان هذه الفترة كما صبر عن الطعام والشراب ان يصبر عنه بقية, يومه بقية الليلة يحذره ويصبر عنه ويقلل أولا ثم يعزف عنه بإذن الله وإذا علم الله جل وعلا من عبده الرغبة في التخلص من هذا الضرر فإن الله يعينه ويسدده يقول ما حكم حلق اللحية حلق اللحية محرم لقوله صلى الله عليه وسلم اعف اللحى اكرم اللحى ارخ اللحى خالف المجوس خالف المشركين خالف اليهود واللحيه جمال ووقار للرجل وهيبه تقول عائشه رضي الله عنها والذي جمل الرجال باللحى من الذي جمل الرجال باللحى الله جل وعلا وحلق اللحة اتصاف وتقرب من اليهود والمشركين والمجوس دخل على النبي صلى الله عليه وسلم مجوسيان مرسلان من قبل كسرة ملك الفرس وقد أطالا شواربهما وحلقا اللحى، فكره النبي صلى الله عليه وسلم منظرهما فقال ما هذا انكار عليهما بهذا المظهر السيء فقال بهذا أمرنا ربنا يعنون كسرة فقال عليه الصلاة والسلام لكن ربي أمرني بعفاء اللحية وإحفاء الشارب أو كما قال صلى الله عليه وسلم فاعفاء الشوارب وحلق اللحى من صفة المجوس واليهود والمشركين المسلم يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء عليه الصلاه والسلام ذوي لحى كما قال هارون لموسى عليه الصلاه والسلام لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي لما غضب موسى عليه السلام أخذ ومسك بلحيه هارون يلوم على ما حصل فما ينبغي للمسلم أن يتشبه بالمجوس والمشركين واليهود ويتجنب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هل يجوز الاحرام للعمره من المكان الذي اقوم به ام من المسجد التنعيم المكي المقيم بمكه اذا اراد العمره فانه يخرج الى الحل ما يلزم ان يكون التنعيم الحل يعني خارج اميال وحدود مكه شرفها الله اي يحرم هذا المكي وأما القادم إلى مكة فيجب أن يحرم من الميقات الذي يمر به ولا يجوز لمن أراد الإحرام من مكة أن يحرم من سكنه ولا من المسجد الذي بجوار بيته بل يجب أن يكون الإحرام من الحل ليجمع في عمرته بين الحل والحرم ويقول هل يجوز للمرأة أن تحج وتعتمر بدون محرم لا يجوز للمرأة أن تسافر سفر قصر تقصر فيه الصلاة بدون محرم فلا يحل لها ذلك حتى وإن كان سفرها للحج أو للعمرة فإذا فعلت فتكون عاصية وحجها صحيح وعمرتها صحيحة لكن تكون آثمة فما ينبغي لها أن تفعل هذا مع الإثن وانما اذا لم تجد محرم ممكن ترسل من يحج عنها وترسل من يعتمر عنها يقول السائل من كان عنده رقيق ورقيقه وهما متزوجان فهل يكون ابناءهما رقاء لسيديهما او انهما اسمع عند البلوغ عنها اسلم عند البلوغ عنهما اذا كان عنده امه ورقيق عبد فزوج رقيقه امته فانجبوا أولاد فاولادهم رقاء معهم لانه كما قلنا مثلا سببه الكفر منه او من اصوله فاولاده ما تناسلوا ارقى حتى يمن الله عليهم بالعتق بسبب من الاسباب فمثلا اذا زوج لرقيقه امته التي يملكها كلاهما فاولادهم ارقا معهم اما اذا كان احدهم محرر فهم يتبعون امهم الا اذا اشترطوا احرار <تصفيق> <تصفيق> ويقول هل يصح ان اشتري شخص هل يصح ان يشتري الشخص امه ويستمتع بها وإذا تسرى السيد امته وحملت منه ثم ولدت فلمن ينسب الولد وهل يرث مع ابناء الرجل الاخرين اولا يصح ان يشتري الشخص اما يستمتع بها واما اذا كانت ملكا لاثنين فلا يصح لاحدهما ان يستمتع بها لانه لا يجوز للرجل ان يستمتع الا بمن كانت في ملكه ولا يصح ان يستمتع الرجلان بامراه واحده هذا محرم وانما اذا كانت ملكا له استمتع بها وأما إذا كانت مشتركة فلا تحل له وإذا تسرى السيد امته وحملت منه ثم ولدت فإن ولده حر ولده منسوب إليه ويرث منه مع إخوانه الآخرين وأخواته وأمه لا ترث لأنها أمى وإنما تعتق بوفاة سيدها ان لم يعتقها قبل هذا فأمه تكون أم ولد تأتق بوفاة سيدها إذا لم تاتق قبل ذلك وأما الولد فإنه يكون حر ويرث من أبيه وينسب إلى أبيه مثل اخوانه سواء كانت أمه حرة أو أمه أمه ينسب إلى أبيه ويرث منه وهو وهما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في أحد تفسيرات الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم في امارات الساعة أن تلد الأمة ربتها قالوا يكثر التسري فتكون الأمة فراشا لسيدها فتلد منه فإذا ولدت منه بنتا تكون هذا البنت سيده لأمها البنت بنت السيد والأمه رقيقة للسيد فتكون البنت سيدة لأمها أن تلد الامه ربتها سيدتها يعني. يقول خرج مني ماء لزج بسبب التفكير في الجنس وانا صائم فما الحكم المذي هو الماء اللزج الذي يخرج عند تحرك الشهوه هذا اذا خرج بمجرد التفكير فلا يؤثر على الصيام وإن خرج نتيجة الاستمتاع بالزوجة بقبلة أو لمس أو نحو ذلك فهذا محل خلاف بعض العلماء رحمهم الله يقول يفطر بهذا وبعضهم يقول لا صيامه صحيح وأما المني إذا خرج كذلك بمجرد التفكير فإنه لا يفطر وإذا خرج بمعالجة أو معالجة باليد أو غيرها أو استمتاع بالزوجة فإنه يحرم ذلك ويجب فيه عليه القضاء والتوبة إذا لم يكن هناك جماع أما إن كان هناك جماع فيجب مع التوبة والقضاء الكفارة وهي عتق رقبه فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.